ما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذ نوى فإذا نفخ في الصور نفخه واحدة فاذا نفخ في الصور نفخه واحده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 مَن مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَا أُمْ قَرَأُوا كِتَابِيَهِ هَا أُمْ قَرَأُوا كِتَابِيَهِ كتابي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا هنا حميم فليس له هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكل جو الا الخاطئون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 لقطعنا منه الوتين فما منكم من أَحَدٍ عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين انه له حسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم قدمت هذه الماده من الصفحه الرسميه القراء قرطبه للقران الكريم والقراء